لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أُولِيَاءُ واستع بعضنا ببعض وبلغنا, وبلغنا أجلد الذي أجلت لنا قال النار مفواكم خالدين فيها عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون انا على انفسنا واغرتم الحياه الدنيا وشهد على انفسهم وشهد على انفسهم أنهم كانوا أن أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُلِّكَ الْقُلَى بِغْلْمِنُ وَأَهْلُمَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَبِلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْ عَحْمَةٍ إِنْ يَشَيْ يُذْهِبَكُمُ <تصف> من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من برية قوم آخرين إنما توعدون بآت وما